قيماً لينذر بأساً شديداً من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجراً حسناً ماكفين فيه أبداً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 امحسبت ان اصحاب الكهف ورقيم كانوا من اياتنا عجبا اذ اول فتيه الى الكهف فقالوا رب benaatina min ladika rahmeten wa min ala fil ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا برب بهم وزدناهم هدا وربتنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعوا من دونك إله Fakatler Rabbimiz, Rabbı Sınavat ve Yerden neden dua من دونه آلهة له لا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افتغى على الله كذبا ve izğtzel tümü bukum min rahmetihi wa yuhayyi lakum min amrikum murfaka تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتد وَمَن يُضِل فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاضًا وَهُمْ رُقُود Vunü kılıbıhum zat el yemin ve zat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 قوم فبعثوا احدكم بورقكم هذه الى المدينة فلينظر اي جاء اذكى طعاما فلينظر اي ك طعاماً فليأتكم برزق منه ولا تلطف ولا يشعرن بكم أحد.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 İzzeten tezâun beynehum emrehum fekânu benu aleyhim binyânar rabbuhum a'lemu bihim kâlellezîne ala تاخذا عليهم مسجدا سيقولون ثلاثه رابعهم كلبهم ويقولون خمسه سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثمان جم كالبوم قُرَّبِ أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُوْمْ إِلَّا قَلِيلٌ فلا تمار فيهم إلا مراءا وَلَا ولا تستفت فيهم منهم أحدا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدَى إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهِ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيت وَقُلْ عَسَىٰ أَنْ يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِئَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسَّعَى قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تُلُونَ لَا غَيْبَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَبْصِرْ بِقِي şerik fi huk دِيلاً لِكَلِمَاتِهِ بهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عينك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا Valla tutugunun efalina kalbini gizdirin ve takdirin ve takdirin ve men şaefel yu'min ve men yekfur inna a'tedna lil zalimin nara وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وساءت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 Yüpallı nafira min asaır min zahb ve yelbeson thiaba تكئين فيها على الآراء نعم الثواب وحسن الثمر وَظْبَ لَجُم مَسَلَ وَجُلَنِ جَعَ النَّالِ أَحَدِجِ مَاجَ النَّتَيينِ مِنْ أَنَّابِ وَحَافَفْ النَّغُ مَا بَِخللِّم وَجَعَ الن كِلْتَ <تصفيق> الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا وكان لهم ثمار فقال لصاحبيه وهو يحاوره أنا أكثر منك ما له وأعز نفرًا و دخل لا ثقوا ايمتا ولا اودت الى ربي لا اجدن خيرا منها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 Lakin O Allah Rabbi ve la aşrıkû bı Rabbi ahd ve la خَلْتَ جَنَّتَكَ كُلَّمَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ إِن تَرَانِي fa asa Rabbi ayi yetti ni min jannatik yursila alayha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 veya konuş ya leyteni, ben aşık bir Rabbi, aha. Ve nam tek olmuyor, انتصر هنالك الولاة لله الحق هو خير ثواب وخير عقبة وَضَرِبَ لَكُم مَثَلًا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا كَمَاءٍ إن أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ به نبات الْأَرْضِ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 Tümün akma halına kum, oğul ama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 وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ ربك أحدا وإل قلنا اشجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتت tahezounu ve zırriye thakou ve هَلْ تُمْخِنْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنْفُسِكُمْ وَمَا كُنْتُمْ مُتَّخِذًا الْمُضِلِّينَ عِزًا ويوم يقولن دوش ركاء الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم ما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 وَمَا مَ نَعَن الن سَأ من إذ ج أَغم القُدَ ويَس تفورَ بَهُُم إلا أَ إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلاً وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ ويجادل الذين كفروا بالباطل تَخُذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُ غُزُوا دمت يده، إننا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى فَن يَهِتْدُوا إِذًا أَبَدًا ۚ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ لَهُ يَأْخُذُ بِمَا كَسَبُوا جل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من رب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 تأبل ومجمع البحرين أو أنضي حُقُبَ فلما بلوا مجمع بيني ما نسي أحوتهما فَقَالَ مَنْ تخذ سبيله في البحر سرب فلما جاء وزق قال لفثاء آتنا غداً لقد لكينا من سفرنا هذا نصب. قال صخرتي فإنني نسيت الحوت وما أساني إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجب. قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَدَّعُ فَانْتَظَرْتَ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 وَلَا لَهُم مُّسًا هَلْ أَنتَ تُعَلِّمُ مَن يُرِيدُ هُدًى وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطُ بِهِ خُبْرًا قَالَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا Allah ﷻ, ﷺ, "Fəin itbəg'te ﷺ, ﷺ, "Fala təsəl الذارتبه في السفينه خرقا قال اخرق ثانيت لورق ان لا لقد جئت شيئا تس Tatmi amiyi sabra. tu alîzmi bîma اِذَا لَكِيَ فَقَتَلَهُ قَالَتْ قَتْلَ نَفْسٍ زَكِيَّةٍ قَتْلَ نَفْسٍ زَكِيَّةٍ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 وَإِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ إِسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمَا فأبوا أن يضيفوهما فوجذا فيها جذارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك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 وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك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 سنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجبها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا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 وَأَكَنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا آتوني زُبَرَ الْحَدِيدِ حَتَّى إِذَا سَاوَى بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَ انْفُخُوا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 قُل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد